بوك تو سوى و سبعة و سبعة وخمسون. عند الطبيب عند الطبيب ياي هاين تيد هشلين. عندي موعد مع الطبيب Andi Jeg har tid klokken klok ti. Al må i du andi,vil sag dearjre Al må andi, Hvad at sagære eller ogjtter. dit navn? i venteværelset. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. لين الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. بو عتو تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي. مع أي شركة؟ بل كان يا جرافة بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ هاتوا سمعته. هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ ماكدة أنت. أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ أشعر دائماً بألم في الظهر. أشعر دائماً بألم في الظهر. جاي عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات يبي أعر احيانا بألم في البطن أشعر احيانا بألم في البطن من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك؟ أكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. Jeg giver dig en inspørgning. Og giver dig en spids. Og giver dig en Jeg giver dig nogle tabletter. Og giver dig nogle tabletter. Og giver dig en recept giver dig en tabletter. til apoteket. Og giver dig طبية للصيدلية